إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً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 وَادِعُوْهَا ذَا أَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا مَنْ تَسْعَلُ وَلَنْ تَسْعَلُ فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار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 وَأَمَّنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٍ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْذِبِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُبُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ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 وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: أنبئني بأسمائها هؤلاء فقال: أنبئني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين.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 قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل ذكرون نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفو بعهدي وأوفو بعهدي أوف بعهديكم وإياي فرّعون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ب.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 كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعذوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً صلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين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 مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَمْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد لا يعقلون وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحذثونه بنا فتح الله عليكم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 فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيرا اتوه فاولائك فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 ثم أنتم هؤلاء سقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تواهرون عليهم.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 فَإِذَا كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل عنهم اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ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 بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم سادل بينات ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا مساككم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا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 وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نفذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 والتبعوا ما تسلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كغرو يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابله عروت وما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 ونقد علموا لمن اشتراه مَا لَهُ في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه صَلَّى اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كانوا مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَم مِمَّنَ عَمَسَ جِدَ اللَّهِ أَيُّ يُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُوهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيَّ دُخُلُوهَا إلَّا خَائِفِينَ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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَشَابَهَتْ صُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَ اللَّآَيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ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 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهرا بيتي أنطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا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 ان كنتم شهداء الحضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله اバئك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحده اله واحد ونحن له مسلمون تلك امه قد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 والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبرا ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون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 وما جعلنا القبلة التي كنّت عليها إلا لنعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبائه، وإن كانت لكبيراً إلا على الذين هدى الله. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِن أَسَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَتَّبِعُ قِبْلَتَهُمْ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ سِبْعٍ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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به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 ومن الناس من يستخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظالموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إِن تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَشَقَّتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ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 قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء إلا دعاء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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ, أولئك مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة هياء الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين سَنَدَّجُّ لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبْذِلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّصْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتهم من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفذ إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأتوم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج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 فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم أَوْ أو به أذى من رأسه مِنْ من صيام أو صدقة أو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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا كسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا الألباب ليس عليكم جناح أن تبسغوا لا من رضكم فإذا أخذتم من عرفات فذكر الله عز المشعر الحرام وذكره وذكره كما هداكم وإن لَمِنَ من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاوى الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم ناسفكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس لن يقول ربنا آسنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهذك الحرث والنسر والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَقَرَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِذْنِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا بِأَسْلِمِهَا وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بَطِغَاةٍ أَمْرُ رَبَّتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَاعُفٌ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 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَاهْدِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العافو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ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 الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 فَلَن تَعْبُدُونَنَّ إِلَّا إِيَّاهُ كَمَا جُوهِدْنَا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَرِّضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَإِنَّ أَرَادْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتِيتمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهِيَ تَرْبَصْنَ بِأَنْخُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشُهُرٍ وَعَشْ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ قَلَ جُنَ عَلَكُم فيِي مَا فَعََّ فيِي أَمْفُسِهَِّ بِالمَعْرُوف وَلَّهُ بِماَا تَعَّلونَ خَبِي وَلا جُنَا عَلَكُم فيِي مَا الرَّتُم بِمِ خِفظَةٍ النِس أَ في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجالا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنَّ طَلَقُتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت فقال لهم اللهموت فقال لهم اللَّهُ اللهموت ثم أحيأهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وأعلم أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبط ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوس وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوس وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وَقَالَ لَنَجْعَلَنَّ سَبِيلَ الرَّحْمَٰنِ سَوَّاءً ۗ أَتَى اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ آيَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب آرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما انفقوا من اولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومثل الذين يُنفقون أموالهم تغاء مرضات الله وتسبيتا وتسبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربي وتن أصابها وابل فاتت.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 له فيها من كل السموات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا افقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تعم الخبيث من متنقون ولست بأخذه إلا أن تغمض فيه وأعلم أن الله غني حميد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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخطوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التأكف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرiba وأحلا الله البيع وحرّم الرiba فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله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 لهم أجروا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إِيَّاهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا التَّقُوا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَائِنَ قُوَّتُم مُؤْمِنِينَ فَإِلَّا مَنْ تَفْعَلُ فَأَذَنُ بِحَرْضٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أو يمن له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون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 فإن أمن بعضكم بعضاً فاليؤدِّي الذي أتى من أمانه واليتَّقِ الله ربَّ ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر